يوم تبوك يوم مجد إن جاء هز جيش روم هز متبوك قد يوم مجد إن جاء هز جيش روم تبوك قد أزهم إبليس أز لحن والمل عزا فكأسر المل رهد أصبحوا للجد رمزا ثم سار الجيش يحدوه الرسول إذا استفزا ف جيش كان يوما بالهدى والحق يهزا ثم سار الجيش يحدوه الرسول إذا استفزا فر جيش كان يوما بالهدى والحق يهزا قد أذل الله شعبا لم يكن يوما ليغزا قد أذل الله شعبا لم يكن يوما ليغزا يوم مجد جاء عزا هز جي شرم هزا في أقبلوا قد أزهم يوم مجد جاء عزة هز جي شرم هزة في ثبوك أقبلوا قد أزهم إبلس أزة والهدى شقة والمل عزة فكأسر المل رهط أصبحوا للجد رمزا ثم سار الجيش يحدو الرسول إذا استفزا فر جيش كان يوما بالهدى والقق يهزا ثم سار الجيش يحزو الرسول إذا استفزا فر جيش كان يوما بالهدى في <تصفيق> يس الله شعب لم ي كل يمل